بسم الله الرحمن الرحيم تاسايا عين الله ذكرنا احمد بن كان على مدى هو ذاك يا اذا قال ربي اني والعبء مني واسعن الرث شيئا واسعن الرث بدعائك رب شقيها وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخرا وكان فهب لي من لدنك وليا فهب لي من لدنك وليا يلت لي ويلت من آل يعقوب وجعا ورب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سنيا قال انا ذنني صوم من غلام وكانت امراته عاقما وقد بلغنا من الاسبرع شيئا قال كما لك قال رب شم علي هنيا وطبخنا فثمن قال لو لم شيئا قال رب جاني ايه توم صوم انك لا تسللانا الناس كم من ناس بنا سنيان سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إلي من سبحوا مكرسا وعشيا يا يحيى الخن الكتاب بقوة وآتيناه الحكم قبيا وحلاما من يدنا وزكاة وكان سغيا وبرى بوالدي ولن يكن جبارا عطيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وانكر في الكتاب مريم إذ انتمدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخلت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تتيا قال إنما أنا مصور ربك لأهب لك ولانا ذكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم ينفسني بشر ولم, ولم أكب قال كذلك قال ربك وعليهم ولنجعله عاية للناس ورحمة لنا وكان أمرا مخضيا فحملته فانت برسره مكانا قصيا فأجاء أهل مخام إلى جبه النخلة قالت يا ليس ليمت هذا وتنزل فيما سيا فنادها من زحرها أن لا جعل من ان نسحني قلج على ربك اذا احتقتريا وهو سيل اليك لزرع النخل جوزت عليك ربن جليا فكن مشرني وضرعينا فان سرين من المشارح انفقوا لي لنلزم الرحمه لقوما فكوني اني لنلزم الرحمه لقوما هل نكلم اليوم انسي فاتت به قومها تحمله وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسا وما كانت قومك بغيا فعشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آساني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا حين ما كنت وأوصاني للصلاة والزكاة ما كنت بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولث ويوم أبوت ويوم أوراة حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يفتخر من ولد سبحانه سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ فَتَوَلَّىٰ وَخَسَفَ السَّمَاءَ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا من وَإِنَّمَا ذِمْنْتُ وَرَبُّكُمْ تَغْدُو من إِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ أسمع بهم وأرسل يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ملام مبين وأنذرهم يوم الحسرة إن قضي الأمر, الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نبث الأرض ومن عليها وإلينا والقرب الكتاب إمراهيم إنه كان صديقا نبيا إن قال اليبي يا أبث لم تعبد ولا يسلع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبث إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاستبعني فاستبعني أهدك صرافا سويا يا أبث لا تعبد الشيطورا إن الشيطان كان للرحمن رقيا يا انا باني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن اني اخاف ان يمسك من الرحمن فتكون من الشيطان وليا قال راغب ان علل لتي يا ابراهيم لان انت أرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حديا وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء في شديا فَلَنَعْتَزِلَنَّهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اللَّهِ إِنْ هُمْ إِلَّا يُضِلُّونَ وَهَلِ الْلَّذِينَ أَشْرَكُوا ضَلُّوا امْحَقُّوهُمْ مِنْ أَرْضِنَا إِنَّهُ كَانَ مَكَانًا فِسْقًا وَهَدَيْنَاهُمْ وانفر بالكتاب نوسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الصور الأيمن وقربناه نجيا وقربنا له من رحمتنا أخاه مارون نبيا وانفر بالكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يحمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عين ذا ربه مرضيا وانكر في كتاب إبليس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا علييا أولئك الذين أدعى الله عليهم من من مذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوحهم من ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا ومن من هدينا واجتبينا إذا سفلى عليهم آيات الرحمن خروا خروا خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والسبع الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من ساب وآمن وعمل صالحا فأولئك ينخلون الجنة فأولئك ينخلون الجنة ولا ينبون شيئا جنات علم للتي وعب الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأسيا لا يصنعون فيها مغوا إلا سلاما ولهم رزهم فيها بطرة وعشيا تلك الجنة التي نورد من عبادنا من كان وما من سَنُؤْتِي لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَجْرًا جَمًا وَلَنُؤْتِيَهُمْ مِنْهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَنَحْنُ أَوْلَى بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلِلَّهِ أَمْرُهُ وَمَا هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نَعْمَلُ وَالْقَادِرُ نَعْلَمُ لَهُ الْغَيْبَ وَالرَّسْمَنُ الْمُنْزَلِي وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَيَّانَ مَا سَوْفَ يُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَمْ يُصْرَفِ الْإِنْسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يكو ثم la nahdarna nizam hawna jamal amal al ajia dum la nzi an min sur nishia illi hum shadna al rahmah li 'ayshia umma la nahma alim min بسم كان على ربك حكم ما قضيا ان نمج الذين استقوا ان نمج الذين استقوا ونذر الظالمين فيها جزيا والى ذلنا عليهم ما بينات قال النَّذِيرُ كَذَّبُونِ الَّذِينَ آمَنُوا أي الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ قَالُوا الَّذِينَ أَحْسَنُوا هُمْ خَيْرٌ وَإِنَّهُمْ لَمَا حُسِنُوا لَهُمْ وَكَمْ هَلَكَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ وَهُمْ أَحْسَنُ كان مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ سَخَّرَ لَكُمُ الْمَلَأُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاسَخَّرَ لَكُم مِّنَ الْأَنْهَارِ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ خَاسِرٌ وَمَنْ جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباسيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مرزا أب رعيسا الذي كمر بآياتنا وقال نؤشيه مادا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الوحيان عهدا كما تنصر ما يقوم كونوا وانا من العالم بماذا ونرثو ما يقولون ويحين سردا واستغلو من دون الاله الاله الذي يقولون له العزه كما سيصعون بعلامتهم ويقولون عليهم الجزاء الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تعذبهم الذل فلا تعجل عليهم من ما لعذ لا يوم عدلا يوم نحشو المستقيم الى الرحمن وحده ونكف المجرمين الى جهنم مما ورد ونكف المجرمين الى جهنم مما لا يوجد كون الشفاعه لا يمنحون الشفاعه الا من دخل عنده رحمن عنا وقالوا استخد الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذًا تكاد السماوات إذا فصرنا منه وتنشق كلا وتخر الجبال غزًا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يستخد ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آس الرحمن عبدًا لقد أحفاه لقد أحصاهم وعدهم عدفا وقل لهم أتيه يوم القيامة قردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن وزا فإنما يسرناه بمسانك لتبشر به المسقين لتبشر به المسقين وتنذر به قوم الرزا وكم أهلسنا قبلهم من قرن تسمعون منهم من احد هل تحس منهم من احد ان تسمعونه في الزمان